ثلاثة عشر استمع إلى الأصوات والكلمات وأعدها ثم تأمل معانيها ر ريح ز, ز زهر و ورد د دب ذ ذيل